ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ذلك ولا تجعل مع الله الهًا اخر فتلقى في جهنم ملومًا مدحورا الله الهًا اخر فتلقى في جهنم ملومًا مدحورا أَفَسَاقَكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا أَفَغَصَّاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا ولقد صرفنا هذا القرآن ليذكروا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 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنْ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا إِنَّهُ كَانَ حليماً غفوراً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 وَجَعلنَا عَ قُلُ بِِمْ أَكِنًََّ أَ يَفْقَهُهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرَ وَإذاَاذا كَرْتَ رَبَّكَ فِيقُرآانِ وَوحدَهُ وََّوْعَلَ أَذِبَِهِمْ نُفُورَ وَإذاَا نَكَرْتَ رَكَ فِي القُرآنِ وَحدَهُ وََّلَ أَذِبَِهِمْ نُفُور نَحْنُ أعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعونَ بِهِ إِذ يَسَْمِعونَ إلَيكَ وَإِذهُم نَيوى نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون وَلَمْ مَشْفُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا انظُرْ كَيْفَ جَعَلُوا لَكَ الْأَمْثَالَ وَقَاوا أَإِذَاكُنْ عوَامَ وَرفَةًَ أَإِنا لَمَبوسُونَ خَلْْقَن جَديدَا وَقالَاوا